جَذَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاَءَ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ما قطعت من لينة او تركتموها قائمه على اصولها او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افى الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خير ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلل رسول لوالدي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم وما نهاكم عنه فانتهوا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 خاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل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 أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.